الله أ ك ب ر ا ل ح م د لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ي و م الدين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 عم يتساءلون عن النبا العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الم نجعل الارض لهذا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا و أ ن ز ل ن ا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات أ ل ف ا ف ا ان يوم الفصل كان م ي ط ا ت ا يوم ينفخ في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج ا وفتحت السماء فكانت أ ب و ا ب ا وسيرت الجبال فكانت سرابا إ ن جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها أ ح ق ا ب ا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إ ل ا حميما وغساقا جزاء وفاقا إ ن ه م كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا كذابا وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إ ل ا عذابا إ ن للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب أ ت ر ا ب ا و ك أ س ا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملا مصفا لا, لا يتكلمون الا من أ ذ ن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء ا ت خ ذ إ ل ى ربه مابا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 إ ذ ا الشمس كورت و إ ذ ا النجوم كدرت و إ ذ ا ا ل ج ب ا ل سيرت و إ ذ ا العشار عطلت و إ ذ ا الوحوش حشرت و إ ذ ا البحار ص ج ر ت و إ ذ ا النفوس زوجت و إ ذ ا ا ل م و ء و د ة سئلت ب أ ي ذنب قتلت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 والليل اذا عسعس عس والصبح إ ذ ا تنفس إ ن ه لقول رسول كريم في ق و ة عند ا ل ع ر ش مكين م ط ا ع ثم أ م ي ن وما صاحبكم بمجنون ولقد ر آ ه ب ا ل أ ف ق المبين وما هو على الغيب ب ظ ن ي ن وما هو بقول شيطان رجيم ف أ ي ن تذهبون إ ن هو إ ل ا ذكر للعالمين لمن شاء ش ا ك ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن